لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط للعلوم ا <تصفيق> ل ا س ل ا م ي وقل َُِ الحق َ ن ْ ب ِ ك م